أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بال آخرتهم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مُنزَلًا آ مِن لَّدُنْ حكيم عليم إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَرَا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 وألقي عصاك فلما رئها تهتز كأنها جنوا لي مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جئتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا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 اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغار لا عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبا وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء إن ولها عرش عظيم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 قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملا افتونني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهلون قالوا نحن اولو قوه وألو باس شديد وال أمر إليك فانظري ماذا تامرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدوني بمال فَمَا آتان الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها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 قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرٌّ عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيهِ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيهِ أَأَشْكُرُ أَمْكَفَرُ وَمَنْشَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جئت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتنا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طال خيركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهض يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم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 إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفئ الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون جَعَلَ جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أكثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ أَلَرُضُّوا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِيحَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْكَرِ أرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدَ وُعِدَنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا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 إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم ديمه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جئوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جِيئَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَدْتُ جَزَوْنَ إلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدِهِ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم طيس